50 languages في من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات بولدريا اونامينيدا من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه بولدريا اوناسوبا من فضلك واحد شوربه من فضلك واحد شوربه من فضلك الحلوة من فضلك الحلوى. Voldria un gelat amb فضلك واحد ايس كريم مع كريما. Men فضلك واحد ايس كريم مع كريما. Voldria fruta فضلك فواكه او جبنه. من فضلك فواكه او جبنه nosotros voudríamos morzar من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان نفطر nosotros voudríamos من فضلك نريد ان نتغدى من فضلك نريد أن نتغدى nosotros يم ش من فضلك نريد أن تش من فضلك نريد أن تشرج ماذا تريد حضرتك للفطور ماذا تريد حضرتك للفطورجم الملاظ خب ح من صاملي مع المرببع والعصل؟ خبز حمام مع المربى والعسل؟ توراداس ام سالسيتشا خبز توست مع سجق وجبنه. خبز توست مع سجق وجبنه. ونو پاسات فرجيت؟ Beides ayuns Una troita Omelet Omelet Un altre yogur si us plau. Min fadlik wahed Una mica més de sal i pebre si us plau. Min fadlik, així وفلفل. من فضلك أيضا ملح وفلفل من فضلك كوبايه ماء اخرى فضلك كوبايه ماء اخرى